والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فجلدوهم فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.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 ويدرأ عنا العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين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 نب الله رؤوف الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.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 ألا تحبون أن أغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأمسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائي بعولتهن أو, أو أبنائهن أو أبنائي بعولتهن أو إخوانهن أو بنين إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت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 وَتُوبُوا إلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم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 يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 والذين كفروا أعملهم كسراب بقيعت يحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجدوه شيئا لم يجدوه ووجد الله عنده فوافه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إِذَا أخرج يده لم يكد يرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له ما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 ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركابا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنار إن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 وَإِن يَكُلُّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمَرٌّ ۖ تَمَرَّدُوا أَم, أم يَقْرَفُونَ أَن يَحِفَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الْأُولَٰئِكَ هُمُ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أين يقولوا أين يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون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 إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تُطِعْهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ كُنْ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَا فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي اتَّقَاهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بي شيئا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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفثن خير لهم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 Käذ nikänypäji mu laja ku mu ääntin alla kuntakinunun Himnämän mu mi muunälä siä Ämännuumbilägi oransuun nimiiva لا يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا تَجْعَلُ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدِينَ عَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ تَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَهَذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ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 فالله بكل شيء علي.